صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكر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 لَمَّا شَخَّنَاهُ عَلَى مَكَانَتَيْنِ فَمَا اسْتطَاعُ مُضِيًّا فَمَا اسْتطَاعُ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَنْ نَعَمَّرْهُ نَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي له